آمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من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 أسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تحتم.